لقد كان ليسبئ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 124. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور 125. واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقُولُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إنِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ لِكُلِّ صَبارِ شَكُور وَلَ قدَ صَدَقُ عَلَيْهِمُ إبَل سُظٌهُ فَتَّبَعُهُ إلَّا فَرقُِّنَ الْ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 لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من وحيد